ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول لهم ألا إنها خوبة لهم تيدخلهم الله في رحمته تيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم في